كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر إيم بما كسب رهين وأمددناهم بثاكله ونحمم مما يشتهون.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 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفتنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عم ما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يطعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح وسبح بحمل ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم